o xəbər فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ثم ما منطقا وآخر الحياة الدنيا فإن قالوا فاننا شنينا تغير ما وراء يسالونك عن, عن السلامه يَوْمَ يَرَوْنَهَا تَذْهَلُ تَنْظُرُ إِلَيْهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا لِيَنْظُرُوا وَيَوْمَ يَرَوْنَهَا